بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنسل لوامة أيحسب الإنسان أن ألا نجمع عظامة بلى قابلين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليسجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المكر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر. أنبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه ضفير، ولو ألقى ما بيره، لا تحدش به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا فرناه كسب قرآنه. ثم إن علينا بيانة كلا بل تحبون العاجلة وتدرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا اذا بلغت التراقيا وطيل من رقاق وظن انه الفرات يا لث فت الساق بالساق الى ربك يوم عيد المساء فلنصدق ولنصلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتنطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أَلاَ يَكُونُ طَفَتًا مِّن لَّيْمَنَ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ بِذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَمَّا يُحْيِي الْمَوْتَى